117. وله ما سكن في الليل والنهار 118. وهو السميع العليم 119. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 110. قل أغير الله أتخذ وليا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 وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى.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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ لِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 يفولن النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى انقف ورند فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين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 وقالوا إن, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَفَتَحَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَٰهِكُمْ غَيًّا وَهِيَ آتِيكُمْ دَ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ أَوْ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 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنْ اللهم عليهم من بيننا وكذلك فتننا ضاقهم ببعض يقول ا هنا ان اللهم عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكين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 119. وهو القاهر فوق عباده 110. ويرسل عليكم حفظه 111. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 112. حتى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 152 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين 153 من الشاكرين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 أو يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم بسبع؟ أُظهر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أُظهر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق.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 الله وقد هذا قال أتحجون في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لن فأي السِّلْقَانَ أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه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 وما نرى معكم شفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 إن الله ذلك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله ذلك الحب الميت الميت ذلكم الله فأنت فكون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 وَذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ يَأْتِيكُمْ مِنْ يَعْلَمُ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقًى وَمُسْتَوْدَعًا وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 ان لا يكون له ولد ولن تكون له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم, عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو وخالق كل شيء فاعبدوه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 لَن أُصَلِّى لِنَفْسِهِ وَمَن عَن يَتَّعِها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 لا إله إلا هو وأهل غنى المشركين. ولو شاء الله أشركوا. ولو شاء الله ما أشركوا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغير, بغير علم كذلك زينا لكل أم نَتِنَ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلٍّ نَتِنَ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 بعض ولو شاء ربك ما فعلوه فذوهم وما يفكون ولو شاء ربك ما فعلوه فذوهم وما يفكون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفون ما هم مقرفون اتخىر الله ارتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا اتخىر الله ارتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 165. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا موكرتم إليه 166. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا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 نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم, حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعٌ يَأْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعٌ يَأْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ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 إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والأعناق حصباً. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وجعلوا لله مما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 فأضلهم ما غزته الله افتراءا أنع الله قارضا وما كانوا مهتدين أضلوا وما كانوا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 111. إنه لا يحب المسرفين 112. ومن الأنعام حمولة وفرشا 113. قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 114. قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا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 ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم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 ومن الذكرين ومن البكرين قل اا الذكرين حرم ما من انثيين ام ما اشتملت أم عليه ارحام الانثيين قل اا الذكرين حرم ما من الانثيين ام ما اشتملت عليه أرحام أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ فمن أظلم ممن من يَغْرِ بِالَّذِي يَضِلُّ النَّاسُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 146. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته 147. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ذَاهِقٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَضْلَمْنَا كُلَّذِي غُفُورٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَضْلَمْنَا كُلَّذِي غُفُورٌ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 Tidaklah yang beriman mengatakan: "Mereka yang beriman tidak beriman kepada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 ولا نمشوا فوالذين يشهدون ان الله احد ما اذن ائن شهدوا فلا تشهد معهم ائن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم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 دِينَتٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ أَقَدْ جَاءَ دِينَتٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ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 انها خير قل تنتظرون ان منتظرون قل تنتظرون ان الذين فالقوا دينهم وكانوا شيئا لنست منهم في شيء ان الذين فالقوا وكانوا شيعا مست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون حسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء ما بالسيئة فلا يجزا إلا مثلها، وهم لا يظلمون. إلى صراط مستقيم دين قيام ملة إبراهيم حنيفة قل إني هادي ربي إلى صراط مستقيم دين قيام ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين